ال. رقم ستة بعد هذه العلامة, إلى إلى العلامة سوف ألف أترك الأولوية إلى اليمين با. أترك الأولوية إلى اليسار جيم. أمر بدون ترك الأولوية عيد بعد هذه العلامة سوف ألف. أترك الأولوية إلى اليمين با. أترك الأولوية إلى اليسار جيم أمر بدون ترك الأولوية